ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِيَ في الله جعل فِتْنَةً الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن جاء كنا معكم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 انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يوم القيامه عما كانوا يفترون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 إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين لم تروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير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 أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجيه الله من النار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 وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِنَّ نُبُوَّةً وَالكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَإِنَّكُمْ لَا تَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ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 وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وانزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به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 يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يوشيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فاياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنثوينهم